ب ِ س م ِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ا ل ر َّ ح ي م وَالنَّجْمِ إ ذ ا هَوَى مَا ضَلَّ ص َ ا ح ِ ب ك ُ م و َ م ا غَوَى وَمَا يَنطِقُ ع َ ن ا ل ه َ و َ ى إِنْ ه و إِلَّا و َ ح ي ي و ح َ ى عَلَّمَهُ ش َ د ي د ا ل ق ُ و ى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أ د ن ا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى و َ ل َ ق َ د ر آ ه ُ ن َ ز ْ ل َ ة أُخْرَى ع ن د َ س ِ د ر َ ة ا ل م ُ ن ْ ت َ ه َ ى ع ِ ن د ه ا ج َ ن ّ ة ا ل م َ أ ْ و ى إ ذ ي ُ غ َ ش ى ا ل س ِ د ر َ ة َ مَا ي غ ْ ش َ ى م ا زَاغَ ا ل ب َ ص َ ر وَمَا طَغَى لَقَدْ ر َ م ِ ن آ ي ا ت ِ ر َ ب ّ ه ِ ا ل ك ب ر َ ى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 س َ م َّ ي ت ُ م ُ و ه ا انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان إن يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ م ِ ن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا م ِ ن بَعْدِ أ َ ن يَأْذَنَ اللَّهُ ل ِ م َ ن يَشَاءُ وَيَرْضَى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 وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى ع َ ن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ ع َ ن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى وَِلهَّه مَا في السماواتِ وَماَا في الأرضجزَ ا ل ذ ي ن َ أَسَ أ بِمَا عَعملِلُ ج ز ا ل ذ ي, ي, ي ن َ أَسَ ا بِمَا ع َ م ل ِ ل ُ و ا وَيجزِي الذيينَ أَحْسَنُوا بالِالحُسْنَ الذيينَ يَجْتَن بُونَكَبَ إ ِ ر ْ ا ل إ ِ ث م ِ و َ ا ل ْ ف َ و ا ح ِ ش َ إِلَّا ل َ م َ إ ِ ن ر َ ب ك َ وَاسِعُ ا ل م َ غ ْ ف ِ ر َ ة ه و َ أ َ ع ل َ م ُ ب ِ ك ُ م إ ِ ذ أ َ ن ش َ أ ك ُ م مِنَ ا ل أ َ ر ض ِ و َ إ ِ ذ أ َ ن ت ُ م أ َ ج ن َّ ة ٌ فِي بُطُونِ أ ُ م ّ ه ا ت ِ ك ُ م فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ه ُ و أ َ ع ل َ م ُ بِمَنِ اتَّقَى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 و َ ا َ ل َ ي س َ ل ل ْ إ ِ ن س َ ا ن ِ إِلَّا م ا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ث م َّ ي ُ ج ز َ ا ه ُ ا ل ج َ ز َ ا ء ا ل أ و ْ ف َ ى وَأَنَّ إ ل َ ى رَبِّكَ ا ل م ُ ن ت َ ه َ ى وَأَنَّهُ ه و َ أ ض ح َ ك َ وَأَبْكَى و َ أ َ ن ه ُ هُوَ أَمَاتَ و َ أ َ ح ي َ و َ أ َ ن ه ُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ و َ ا ل أ ُ ن ْ ث َ م ِ ن ن ُ ط ْ ف َ ة إ ذ َ ا ت ُ م ن َ ى وَأَنَّ عَلَيْهِم ا ل ن ش أ َ ة َ ا ل أ ُ خ ْ ر َ ى و َ أ َ ن ه ُ ه و َ أَغْنَى و َ أ َ ق ن َ ى و َ أ َ ن ه ُ ه ُ و رَبُّ ا ل ش ِ ع ْ ر َ ى و َ أ َ ن ه ُ أَهْلَكَ ع ا د ً ا ل ُ ؤ ْ ل ا ء و َ ف َ م ُ د ً فَمَا أَبْقَى و َ ق َ و م َ ن ُ و ح م ِ ن ق ب ْ ل ُ إ ِ ن ه ُ م ْ ك َ ا ن و ا ه ُ م أ َ ظ ل َ م َ وَأَطْغَى و َ ا ل ْ م ُ ؤ ت َ ف َ ك َ ة َ أ َ ه ْ و ى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ف َ ب ِ أ َ ي آلَاءِ ر ب ّ ك َ ت َ ت َ م ا ر َ ى ه ذ ا ن َ ذ ي ر ٌ م ِ ن َ ا ل ن ُ ذ ُ ر ا ل أ ُ و ل ى أ َ ذ ِ ف َ ت ا ل آ ز ِ ف َ ة لَيْسَ لَهَا مِن د ُ و ن ا ل ل َ ه ِ ك ا ش ِ ف َ ة أ َ ف َ م ِ ن ه ذ ا ا ل ح َ د ي ث ِ ت َ ع ج ب و ن و َ ت َ ض ح ك ُ و ن َ و َ ل ا ت َ ب ك ُ و ن و َ أ َ ن ت ُ م س َ ا م ِ د ُ و ن ف َ س ْ ج ُ د ُ و ا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا